الحب وإعمل صلى اثم عليه اثم الله اثم عليه اتمنى عقلني الشوق دابه علشان يفرح بشبابه من بعد ما لف مخله من بعد الحب مصابه وعوضني الشوق دابه علشان يفرح بشبابه من بعد ما لف مخله وامبارح كتب كتابه على بيت så jag ska göra det. Det är inte så lätt. Det är inte så lätt. Det är inte så وعشانه سمعيته حلوة وأصيل الناس حبو عوض الله من بيت عيلة ببلدنا مشوف شهو وعشانه سمعيته حلوة وأصيل الناس حبو دخل في مجال في الراحة والجاية يلاقي فهي هناك وفاله ولما الحب نداله عوض الله دخل في مجاله في الراحة والجاية يلاقي فهي هناك وفاله راح فاتح لي لها وباله يعوضهم ديودا من بعد ملف دم مخاله صح لها له وبابه علشان يروح شبابو في يعوضهم ديودا من بعد ملف دم مخاله وامبارح كتبه كتاب على بي då marp kattar står, utan lite skit av Allah. ضمه كان لنا عياله والهنى والفرح الليلة والشمع عزادة من أنواره وارتحمي الشوق والحيرة وبهية من وراء ناره كان الهنى والفرح الليلة والشمع عزادة من أنواره فهي مهور غار وهو فاتح لله وباد بحق على بني الشطاط الله امبارح كتب كتاب على بني الشطاط الله على حاله وظل كنا مع محمد العزبي الكلمات بخيط بيومي والألحال الحسين فوزي فاصل ونواصل